أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٌ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ تَرْمِيٍ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فجعلهم كعصف مأكول